وكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا فارجعنا نعمل صالحا فارجعنا نعمل صالحا اننا موقنون ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن حط القول منه ولا فالقول مني لان ان نجهنا ولو شئنا لاتينا كل نفس هدانا ولكن حق القول مني ولكن حق القول مني لاملا ان لامل ان جهنم من الجنه والناس ولكن حق القول مني لامل ان جهنم من الجنه والناس والناس اجمعين فذوقوا فذوقوا بما نسيتم لقاء واذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم واذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمنوا بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا, خروا سجدا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 فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا لا اراد ان يخرج منها اعيد فيها وقيل لهم ذوقوا عذابا نار وقيل لهم النار الذي كنت يكذبون ولن نذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون ومن اظلم ممن ذكر بايات ربه ثم اعرض عنها ومن اظلم ممن ذكرا بايات ربه ثم اعرض عنها ثم اعرض عنها ان من المجرمين ومن اظلم ممن مَا تَذَكَّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أعْرَضَ عَنْهَا ثُمَّ أعْرَضَ عَنْهَا إِنَّ مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ